الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إدري الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ويرى المغضوب عليهم. سيكون أو تخفون أو تخفون يحاسب كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرى لك ربنا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 Allah on anfi